بسم وصحبه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة في تفسير فيشير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى ووصلنا الى قوله تعالى امم فمن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، سيد الذين ما عينه وسماه فضلاً إنا إن جاءن تسمعوا عينه وقنا وعنه وليت الجوار مدركينه قوماً يا لك وعدينا مناسباً وطعينا وتكبرنا من جاءن تسمعوا وقنا لك إِنَّكَ أَمِنَّ الْعَذِيُّ بِعْدِيُّ أي واضكر إبراهيم في حالة وحيد من من البيت أي الثساس والذبراهيم على هذا العمل العظيم وكيف كان لوم من الخوف والرجاء حتى باللوم بعد هذا الحمد دعوا يتطلق دعم دعم الله أن يتقفل منهما من دعوا الله ان ده كان يزيد من تعبني وضياع حقيقته حاجات صحة. كثير هذا تفسير مبارك مبارك يعني بحق يعني الواحد بيحاول ايه ان احنا نقول مثلا نمشي شويه بس مش قادر صراحه يعني معاني ثلاثيه تتدافع معاني ثلاثيه تتدافع فعلا في كلام الشيخ سعد رحمه الله تعالى نعم فمن ذلك انه اشار الى ان ما حط ابراهيم و ومن وما ابراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن الذي امرنا صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيف ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ولهذا تنازعت الأمم كلها في إبراهيم عليه السلام أيهم أول به تقول لهد نحن أول إبراهيم تقول النصر نحن أول بإبراهيم ويقول الله إن اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والحكم بين هذا الصوائف من والذي قرر من الله رب العالمين فنحن أول بإبراهيم الذي حكم لنا بذلك الله سبحانه وتعالى نحن أولى بي إبراهيم إن أولى ناس إبراهيم الذي أتبعه وهذا النبي والذين امنوا معه عليه السلام ولده الذي زرغ به أروع الأمثلة في الامتثال ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما أتلم يعني استسلم إبراهيم لأنه ربك في رؤيا ليس بوحي مباشر واسماعيل استسلم للقتل القتل يا ابت اقع ما تطمئن ولما كان الامر صعبا ستجدني ان شاء الله اسال الله ان يسبكني ان شاء الله ما يقف طبعا من ابن من هذا ابن امام الموحدين ابن امام الموحدين ابن إبراهيم الذي تخرج من مدرسته ستجدني إن شاء الله أما أنت فتح لما وأما أنا فاتأل ربي السباب ستجدني إن شاء الله من الصابرين اتكال اتقار وما كان ربك ليرجع إبراهيم في ولده ولكن الله سبحانه كان قد الشيخ سيد أيضاً تنظر ولكن الله سبحانه وتعالى أهدى أن يمحص هذه الخلة في إبراهيم فلما رزقه الولد وآنف منه سنا معينة وكأن شعبة من قلبه تعلقت فأراد الله أن يبتليه في تلك الشعبة ليبقى قلبه لله كاملا فنجح إبراهيم في الامتحان وناديناه أيها إبراهيم قد صدقته الرؤيا إما كذلك نسو المرسلين الله سبحانه وتعالى ما كان ليبشر ابراهيم في اذنك ولا يامر بهذا الا على وجه الابتلاء وهما يرفعان البيت الذي وضع اساسه من قطر يرفعان الاساس والف بلاؤه من قطر وهما يرفعان اي عمل في هذا الوقت في هذا الزمن يفوق هذا فضلا انهما يرفعان بيتا هو قبلة للناس في الأولين والاخرين أسابي بيت واحد لا تكرر هذا الكون الاستفاع ليس فيه إلا هذا البيت الذي وأمطار فيه امطار لا يجد الطواق حول بيت غيره ولا التبرك بحجره الأسود فقط الذي جعل فيه ولا التعبد بهذا الذي أمرنا به وليتطوقه بالبيت العتيق فليس بيت على ظهر الارض مثل هذا الذي رفعته ونسب اليه وان بني قبله هو ابراهيم عليه السلام حمل الجليل وجعل يرفعان البيت لكن قاعده العباد النصفاد قاعده العارفين بربهم انهم لا يستخرون ولا ياكلون الامر الى انفسهم ولا يلتزمون فضلا بل الفضل لله سبحانه وتعالى لهذا وهما يرفعان ولا يراهما احد وقد خليا بربهما اذا بهما يتضرعان الى الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا ليشير الى احد شرطي القبول لاي عمل وهو الاخلاص فليست العبره بالمتابعه فقط ولا بالاخلاص فقط بل بهما جميعا متابعة واخلاص متابعه لامر الله بالرفع واخلاص ربنا تقبل منا ليعلم السالك إلى ربه أن العمل الذي يعمله لا بد ان يهتم بقبوله لهذا قال بعض الصالحين أظن من الصحابه ابن عمر وابن مسعود انني لا احمل هم العمل بل احمل هم القبول لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين ما يتقبل الله إلا من المتقي لا علم ولا نافقة ولا أمر بعوف ولا منكر ولا إصلاح ولا دعوة ولا فتوى ولا كلمة ولا توجه ولا مصر ولا شيء ما يقبل الله أبدا إلا ما كان صيبا لأن الله طيب وما ابتغي به وجهه لأن الله أغنى الشركاء على إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الصالح الذي توفر فيه المتابعه والإخلاص يرفع يرفع صالح يرفع من الله عليك بقيام الليل وحافظت على ذلك من الله عليك بالعلم من الله عليك اوعى اوعى تصف بين العلم العبادة واعطفش البين الإصلاح والعبادة واعطفش البين الحمل الانتعمال حتى النفق على علاج والعباده ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إشارة إلى الإخار ومكانته وحاجة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ان يقبل هو الذي وفق وهو الذي يقبل فيحمد على التوصيل أن هداني. ولو كان الله لنفسي ما هو دي. كم من الناس أذكى عقلا منه كم من الناس أعلى بحثت أشرط مكانة في الناس مني لكن الله هيأ لي هذا ولم يهيئه لغيري فهذا محل توفيق من الله لم يدخل أحد الجنة بعمل قال حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني لذاه برحمته محل توفيق وأن تجارش في الدرس محل توفيق من الله سبحانه وتعالى أن هيأ لك هذا لكن بقي شيء آخر بقيت القبول هل يقبل الله هذا مني؟ يقبل الصلاة، يقبل الصوم، يقبل العلم، يقبل الله أمر دعوه يا يقبل الله أخذ بسي، وأنت تخطب عن مين هل همك تبلغ الناس الشرع على وفق ما بدقنا على أصول الله؟ هل الله يقبل هذه الخطرة؟ مش هالك الناس يمدحون أو يثنون أو لا يمدحون؟ لا، هذا ولا يبقى كبارك، إنما الهم هل تخطب لا بعد الهم الأول هل هي على السنه ولا لا على منهج النبوة ولا لا أمراني لا بد من على أي منهج على أي طريقة ثانيا هم آخر يقبل هذا مني يا سلام لو قبل الله مني خطبة واحدة وأنا في نفس كذا أعظ وأوجه بهدي النبي طارت أدلو مع الاتباع وطارت أدلو مع السنة وطارت أدلو مع الصلاة وطارت أدلو مع الإخاء وطارت أدلو مع كذا يا سلام لو قدر الله من خطبة واحدة خطبة لو قدر الله من خطبة واحدة سأسعى بدها في النار أنا أطلب الله مني فهم المتابع وهم الإخلاص أمرنا بده منهم أمس كنت أقف في أحد المساجد وكنا نتناول موضوعا معينا بعلاج معينه نحسبه أنه على منهاج النبوه وإحنا متغدد فجاء إخوة تصلي يعني في مكان آخر بلد وسع يعني عند أخ فهذا من الاخوه الذين هم يعني خطراء من الدرجة الأولى ويحبهم الناس تناول قريبا من هذا الموضوع لكن بطريقه اخرى طريقه على خلاف منهاج النبوه بس الناس ما تعرف طريقه يا قريبه للناس ان كل ما تنزل للناس وتحمس وتاجج وايه فين عاملين ايه تكتيل ليه؟ إلى متى سابقى المسلمون؟ ايه؟ طبعا الكلام ده بيقوم ايه؟ يعلم الضغط ويعلم حماك تشعر ان كنت اعطيه فيه بقعة من النهر تحطم تكتب الخطبة تطلع تقول الخطيب ده عايزينه لا يقش لكن لو ما تلاكد قد الخطبة صحيح هي دي الخطبة يعني ايه المطلوب بعد هذا؟ هي دي الخطبة ايه المطلوب؟ الخطيب عايز يقولك ايه؟ حاجة لك بتسكتش طب ماسكتش احنا اعمل ا يعني صرف اعمل ايه روح بقى صرف بنت كل واحد صرف بمعرفته اللي يكبر هنا واللي يحرق هنا واللي يولع هنا واللي يعمل مضار هنا واللي يلوح هنا نفس الموضوع احنا ربطناه بعملها القضيه ليس هذا كله وانما القضيه قضيه العبوديه انت وانت وانت كل ما نعيشه فيه لشرف ايه السبب ان الصيحه العبودية تطالب عليه تصحيح دنيا الناس لازم الاول ظهر فسد في البر والبحر بما ولو ان اهل قرى امنوا واتقوا لفتحنا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يوصل السماء بس دي اللغه الهادي دي اللي ما تجيبش مثلا العشره كليه لانه لا انسى الكذب في صدره قضيه العبوديه هل الغمض خارج فتاه هكذا تسببوا مات عبوديت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي على امته الفقر إنما خشي عليها هنا خشي على ابنته لا الغلاء ولا غيره ما بخاش على الدنيا وحنيتوا عمر إذن عوفي لما جاء ابو عبيدة بمال عظيم من البحرين وشرقبة الأعناق وصل النبي الصبح بالصحابة واعترضت الصحابة بعد الصدق شيرت النبي لجوه جوش جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبه وأمه قضية عبوذية أعدل ليس أموا وحملوا نسكت يا رجل استغفى الله يا رجل يا خصيب يا سلفي اتق لله اتق لله دل الناس على جلالات النهوة استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارا ويمددكم بأموات وبليم ويجعل لكم جناف ويجعل لكم أنهار ولو أم أنا أقرأة والثاقه قربت الناس بالعبودية اربط الناس حتى لو ما عادش لهمك 10% اربط الناس لازم اصلا نقرر هذا ابشروا ابشروا وأملوا بما يسركم ده الجال اللي انت عاوزينه ابشروا واملوا بما يسركم هوزع لكم فلوس دلوقتي في ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليه يا سلام شوف النقلة بقى منين لفين من الشرق للغرب نقلة بيغت نقلة بو وش نقلة ملك فيه ملك هيوزع ويعايش الرأية فرغت فيقول أبشره وأمله وده والله إننا نواصل ليه بالنهار ده احنا عملنا وسوينا والسياسة سياسة ناجحه وكله واشربه يلا خده وإن صلح الدنيا ناس بسله نظره ملك لكن نظره نبوه لا نظره نبوه عاوزينها في لغه الخطيب ولغه الواقع ولغه المدرب ايوه لغه النبوه دي الامه محتاجاها مش الناس ورايا اسراب وجماعات والالف والالف مسجد مقفول بتاع ليه انتظر هخش مشي يا ناس والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبصت لكم كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتغلككم كما اهلكتكم خذوا أبشروا جاءكم مال من الله خذوا لكن لا تنسوا العبودين فمن فقر أخشى انما إنما وخاف النبي على امته الغنى البصر بصر الدنيا لهذا تكون عبدا في فقره تكون عبدا في غناه إنما القضية قضية عبودية لا نريد عش ولا الطالة ولا كذا هذه كلها خلل نحن لا نمكرهم لكنه مترتب على الخلل الاكبر فحري بالدعاء ان يبين للناس الخلل الاكبر إنما لو احنا جعلنا القضيه في الخلل الرخيص يبقى احنا بالضبط زي من فرق بيننا وبينهم فاحسن الرخيص احسنوا القضاء على البطالة احسنوا كده بدنياهم تميزت فيه ايه تميزت علاجه وقوله لان الرتب العبوديه في كل حال فابراهيم يرفع بنيانا سيبقى الى اخر السماء حتى اذا قبض الله ارواح المؤمنين ولم يبقى إلى شرار الخلق فارق الى البيت سلط الله على البيت من يركض لبناته لبنه لبنه لأنه اعظم من ان يوجد ولا كف احد به اعطوا واجل من ان يوجد البيت معطلا فإذا وجد شراء الناس فيسلط الله حينئذ اقواما ينقذون لبناته لبنه لبنه فلا يبقى بيت حين لا يبقى طائف للبيت ومحى ذلك يتوجهان إلى الله ربنا تقبل منا إنك انت السميع القبول هم القبول يبقى يأخذ حمان الأول هم المتابعة خطيب إمام واعظ ناصح مصلح النظر المعروف نهاء من المنكر منتقد مصدق على منهاج من منهاج ممت من؟ هذا الهم الأول على منهاج من الثاني هم القبول حين تخلق بربك سبحانه وتعالى تقصد بعملك هذا بنصفك هذا بحوجيه كهذا بيه تدريبك هذا بإدماتك هذا تقصد ماذا هم القبول همان لابد منهما عليهما يتوقف القبول بهما يكون صلاح العمل بتخلف حريما فقط يطر العمل لأنه شر كتخلف الطهاره عن الصلاة لا تخلف الركوع كتخلف الصهارة عن الصلاة فإن جاز أن يقبل الله صلاة بغير طهور جاز أن يقبل عملا بلا متابعة او اخلاص يكون ده بمنهزنا كون ده مقصدنا وكون ده همنا ربنا تقبل منا انك انت الشميع علينا قال رحمه الله حتى انهما مع هذا العمل دعا الله ليتقبل منهما عملهما يحصل فيه العميق ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام وهذا إشارته إلى محبة الخير لكل من كان على هذا المنهج ابراهيم عليه السلام إسماعيل ما دعا الله لهما تقبل منه أن كانت العلي وفقت وفقت بل هما أبعد النظرة فقال ربنا وجعلنا مسلمين لك الدعوة الخاصه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك محبة الهداية للخلق وهذا هدف الداعية هدف العالم هدف العالم ربط الناس بربهم الهداية للخلق ليس إلا ولهذا كثير من الناس يرجو من دعوته تكثير سواد جماعة حزبه بس لهذا في سبيل هذا ضاربا بكل القواعد الشرعية حتى نقع في الغيبة والنميمة في أعراض الناس والافتراء والترقص بالمعاصي والمخالفات كل هذا من أجل أن تستمر دعوته ومن أك... أجل أن, تكت... أن يكترى أتباعه وحزه بينما هو على الوينبر يدعو الناس إلى الله إلى رسوله لكن هو في الحقيقة يدعو إلى حزه وإلى هذا المعنى الشيخ محمد الحمد للعب رحمة الله عارف في التابة توفيه في بعض النساء يقول قل كثيرا كثيراً ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه يعني هو لا يشعر بذلك إيه هو الله قال الله قال الرسول الكتاب والسنة لكن في الحقيقة هذا إلى نبي دليل هذا يشوف وقعه لما يجي واحد يمكاب السنة بنفس ما يقول يرد. لأنه لم يأتي من قبل جماعته ولا من حزبه ولا من شيخه ولإن فعل أكثر من شيخه انتقصه ولو فعل شيخه أقل من الآخر بكثير لا رفع قدر القاعدة هي، لكنها ترد لغير تقبل منه في القاعدة واحد هؤلاء اهل العلم في طي النسيان إن الواحد عنهم يقول لا ولا شيء. فإن أكثر بما يوافق شيخه أبرزه وقال الشيخ فلان وفقنا هل هو الاتباع العلماء فعلا؟ يعني أنزل الشيخ فلان لأنه فعلا أنت مفصنع بكلام الشيخ فلان؟ لا ولكن من أجل تكسير الثواب أنا أقولها بملئ فيها وأتحملها أمام الله ونعلم نتائج كلامي هذا كثيرا أعلم إن هذا يترتب عليه وليه لكنني ما ينبغي أن نغش إخوانا لنا يسمعون أقول وبملئ فيها كل دعوة تقوم على الحزبية فهذه فهذا منهجها وهذا فريقها غمط الناس بطر حق غمط الناس إلا من رحم الحزبية نظار زيدينا بس من زيد بالظبط سوداء كحلة لا ترى وراءها شيء ابدا أبدا ما ترى إلا الذي بطره دونه بعدها لا يمكن لا يمكن ايه واحد لي احنا في جماعات منظمة وان شاء الله كتاب وسنة واحنا ادباء الحق دعنا من هذا شبعنا منه شبعنا منه المفروض نتعلم من خمسين سنة فاتوا خمسين سنة فاتوا ما في الشيسبيات ولا العصبيه الا الى كل مقيم والله يرضى الحق لماذا تتابع شيخا معينا هنا او هناك او في أي مكان فتجد عنده من الخير ما تجد الا امرا مثلا تجد عنده فيما يقلبك فيه فتحاول ان تنتقص من خلاله فتكتم محاسنه لتظهر عيوبه اي بقى نص يا فضلت الشيخ اي نص يقولك كده تكتم المعايبة المحاكمة وتضير المعايبة اي نص فين النص لو كان هذا عيبك فين النص ليس لو محشنت بنظر العقبية فالشيخ عنده معايب مشتهد من أهل العلم، أبو الثاني مش هاي معنى العلم قواعد خاصة، قواعد خاصة نراها عند هذا التعصب، ولهذا، ولهذا الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام وأحمد، وإن جعل الناس مذاهب لهم، وتعصب لهم أن تعصب، إلا أن الأئمة في الأمة ما دعوا قط. ما دعوا قط إلى التزام مذاهبهم نحن الذين نقول مذهب الشافعي ونتبعه هذا مذهب أبي حنيفة ويتبعون مذهب مالك أما هم فقد ترقعوا عن هذا كله لهذا كم ضلما متعصبة لهؤلاء الأئمة كم ضلموهم بالانتساب إليهم والسير على اقوالهم اليس هؤلاء جميعا القائلين القول المستفق عليه وعلى وروده اذا صح حديثه فهو مذهب اذا خالف قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربه بقول عبد الحائز طيب هل يبقى حجه المتعصب لاحد هؤلاء الائمه في ان يدبع اذا خالف قول إمامه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشافعي يقراك من كل قول ابنك ثبت النص بخلافه بل ان الانصاف يقتضي ان اقول ان قول الشافعي هو ما ثبت به النص لا ما قاله الشافعي وما فعليه ان الانصاف الذي نشدنا اياه الشافعي والذي نشدنا اياه مالك وهؤلاء الائمه الذين نشدونا اياه لو كنا ناقل اذا صح الحديث فهو ما ذهبين فيا فيطرى يا منصف مذهب الشافعي القول الذي مات عليه ولم تبلغه سنه او بلغت على وجه لم يقبض او تعولها باي تاويل فهو هذا او مذهبه ما حكمت به والسنه الصحيحه ايه مذهبه ونكون منصفا فاجعل مذهبه الذي تتبعه السنه لا ما مات عليه ما مات عليه فيبقى لمتعقد الحجه ونيابه الصناعي كانت قال كلاما جميلا بديعا في هذا وهو يقول بأن الأئمة جميعا قد اتفقوا على هذه المقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إن هذا ليس من, م... من مقتضى الاتباع لهؤلاء الائمه لهؤلاء... لهؤلاء... بل إن شئت فقل هو من مقتضى الاتباع لنبوة والرسالة فمن كان متبعا للنبي ما عرض بقوله ولا على الإطلاق أبداً ولهذا ما سيدنا نقرا للشافعي بما لا ينكره أحد على الاطلاق اليس يا طلاب العلم يا طلاب العلم تقرؤون وذاك شيء لا ينكر هذا قول الشافعي القديم هذا قول الشافعي الجديد الرجل الرجل يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا فانا ما استعصص بقول هذا وقياس الناس على قول شيخك فمن وافق شيخك فهو المعتبر ومن خالف شيخك فينبغي ان يهدم وبالتعبير الذي تلوكه لسنه الاخوه يهدم بتعبير ممكن يكون عند العلماء شويه ينبغي ان يحرق زي شع شعره بالحروق ينبغي ان يحرق لان دعوات الشتاتير ودعوات زي بقى تعرض دعوه الشيخنا يبقى لازم تحرق كان لزاما علينا ان نهدم الشافعي الشافعي امام فهم امام تابع لما هو قديم وردي لما مش محقق المساله ومش عارف حاجه لا الكذب مالك بقى جملوه لكنه ورب صار بها إمامه صار بهذا إمامه لأنه يبدو له القول اليوم ثم يبدو له غدا ما يضعفه ويفصله فيرجع اتباعا ولهذا الشفيع رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استائل لكن ما تقول فيها أنت يا إمام ما تقول فانت ايه طبعا في بعض الناس يطرح لما يعني الناس تطلعه احنا لي فتوكلت نحن عايزين كلامك انت لكن لم يغتر الشافعي بهذا ماذا قال الشافعي سكت وخلاص قال لقد بلغتك كلام الرسول وفقط شدد الشافعي تجديدا ليس فوق التجديد قال أتراني ألبس زنارا قسيسة من السيس قدامك أتراني خارجا من كنيسة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول فيها قال الرسول قال الرسول خلاص لا شفيع ولا غير شفيع أنا السيس ولا طلع من كنيسة عشان تقول لي ما تقول فيها أنت أقول فيها أنا لهذا صاروا أئمة صاروا أئمة رحمه الله تعالى رحمة الله ولا يصبح الإنسان له يعني نصيب من الإمامة بالدين إلا بالسير على منها جفاؤها نوع الحزبية الضيقة هذه التي أساس مبناها على إنه أنا الصحر غير غلط واذا لو كان غير صح ليه ما بمشيش معاه لو كانت مرة جميعا خد يمين محمد اللي ليه يا أخي محمد خد يمين أيوة. لو كذل المساله احنا حذائب وتمام ودع على حق ودع على حق ودع على حق ودع على حق طيب ليش نجمعات ليش نتيرط ليش هذا الاختلاف اللي تلطب عليه بطلان وحق وحظر ويعمل ليه لهذا العلماء ما نصحوا بتعدد الجماعات فقال جماعة المسلمين جماعة واحده ما يحدث الجماعات ولا احزاب حزب واحد وجماعة واحد، وطائفه واحد، وهو منهج واحد لا يمكن يكون عن منهج دمية جماعة لا ينرجع لو كانوا جميعا على هذا المنهج كان شبا فيه جماعات أنت يا أخي عندك ثمة الدعوة ليسا مثل في دعوه وانت يأتي عندك إما في الترتيب والتنظيم وعائل أكويت ليه تلقيك أخير مسلمين وانت يأتي بطل وعندك إنكار ليه تلقيك جماعة أستمية وجهات وانت يأتي عندك تعظيم الكبائر وكذا ليه تلقيك تكثير فمأتنا بجماعة واحدة استفيد من دعوتك واستفيد من حميتك بس أنا الظمهارك واستفيد من تعظيمك للكبائر بس أنا الظمهارك ونبقى كلنا واحد زي ما كان الصحارة تحت روائهم خالد عمرو ابو بكر عالي ابن عباس ابن مسعود عائشه اسامه بن زيد عثمان اللي ينفق ما كل ذو لا يحترم الامه الا بها ابدا ان ملكه تجي معدي القنوات كلها تدعو الى الله وتسمع عجلة الاسلام وكلها تعرف الحق كل الكلام ده مرهم يدهن به على مرض دائره عصبيه دائره خزيه الذي أصبح الدعاة والعلماء يحكمون اليه ولهذا ما تجدش عالم واحد على وجه الارض يتفق الناس عليه الناس فيه اقوال ومذاهب شتى والشيخ اللي بينتصف هو الشيخ اللي بتقطع ومنفقط ولكن المنهج الصحيح يستوعب هذا كله وتخالف ولماذا يرفع الخلاف عن كوني خلافا علميا نزيها احنا ما بعض ابدا على انه مثلا انزل بالركبه ولا انهم باليدين ارسل يوسف صباح برضو في المسألة ديت لما نطلع من المنقشة العلمية والحديث ده صحيح والله ضعيف وده عزب وريرة وأقوال العلمات فيه وحديث ويل ابن حجر وأقل العلمات فيه لما نطلع نقول اللي قلب الكلام ده فلان يعني أنت أحسن منه؟ أنت بقى احسن منه؟ لا لا تضان برضو لقلب كلامي فلان وفلان أحسن من فلان لا مش احسن لا أحسن طلعي وان انت تعجب من المسائل اصلا هي مسائل عادية علميه ليه تحولت مسائل فكريه ليه اتحولت ليه, ليه بقى المسائل اللي بقت عنها مشايخ عشان يعرف قريص معانا ولا علينا ابقى الشيخ جبناه محاضر اصلا مش عارفين مناد اسئله في مساله كذا اجاب اللي علينا يا سلام شيخ جميل نجيبه كل ده ما اجابش كفاك يا اخر شيخ شمال بنتصل عليك باذن الله ان شاء الله بقى ما يبقى اتصل عليه يوم ما خلاص اتضحت يا استاذ انتهى انتهى مش معاك فده جماعة جماعه كويس بس بلاش يا سيدي بلاش المساله دي هو مش كويس المساله دي هو غلطان بس الراجل كويس معانا معاه بالك استفيد لا لا ما ينفعش ومن ذريتنا امه مسلمه النبي محبة الهداية والخير للجميع على وفق الكتاب والسنه قال رحمه الله ودعوا لانفسهما وذريتهم من الإسلام الذي حقيقته ايه حقيقة الإسلام خضع القلب وانقياده لربه المتضمن للقياد الجوارح انت قلبت من قاض قلب؟ ايوه بس برضو في احسن من كده جوارحك لا يصيبك بشكل شكليه التقوى ها هنا والتقوى اللي ها هنا معاه والله قسما بالله كلامك صح اصل مش كلامك ده كلام الناس صح والله اهو يبقى خلص ذالين اهو التقوى هنا مش شكلها المستثم الجوارح نقول يا جاهل لو كانت التقوى ها هنا صحيحة صادقة لكانت على الجوارح ظاهرة صحيح يا صاح والمحيل هنا والقائد هنا والموجه هنا لكن هذه مستسلمة له مظهرة لصحته من ثقمه من موته لهذا كم الجواح دليلا ظاهرا على القلب لذا ذكر أئمة السنه قاطبة قاطبة أن الإيمان قول وعمل لذا ذكر علماء ونقلوا الإجماع كالشافعي رحمه الله تعالى والأجر رحمه الله تعالى على أن الإسلام قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان قول وعمل ونية قال الشافعي لا يجزئ أحدهم بغير الآخر قاعد في ألا إنت الجسد المضى اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قاعدة التلازم قاعدة التلازم ولهذا يقول الشيخ أباً رحمه الله تعالى ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا بالواجبات التي فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مؤمن بالواجبات مؤمن فيه ومصدق ويبقى دهره كله لا يصلي صلاة ولا يصوم يوما ولا يؤتي زكاه ولا يحج بيت من مكة ابدا لتبقى مؤمن بيه دي اركان الاسلام واجبات وجب الله وتبقى دهرك كله نفسه تفعلها قال شيخ الاسلام تتم كلام يقول ولا يصدر هذا الا مع زنضقه في القلب لا مع ايمان صحيح اعاده الدرس بين الظاهر والباطن الاسلام حقيقته هذه خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح وانما مناسكنا. نعم من وحينا من بأمان أي على وزر المرأة ليكون أفضل الإراءة. على وجه إيه الإراءة بالهم الإراءة يعني على ليكون أفضل يحتمل أن يكون المرأة أعمال الحمز كلها كما ينسعني عدياته والمقال ويبتمل من يكون المراض هو عمر من ذلك، وهو الدين كله كله والعبادات كلها كما ينسعني عمود لأن النسو ولكن على مدعملات الأسر يعطيها نظيا كان عرف عند العلماء نعم على التعبد كله <تصفيق> ونحن قلنا قاعدة في التفسير قلناها إن إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا تعارض بينهما فنحمل أيها على المعنيين طالما دمان يحتمن ودمان يحتمن نقول يراد بالأي حاجة وذاك طالما ما في مخالفة بين المعنيين ولا تعارض بين المعنيين قال يا رسول الله اوديت لي اني ومال صالح لما كان معلومنا كاننا من عليك التفسير ويقال الى الثوب قال ووقع علينا ان نرى ان السماء وضحي و طبعا فيه ايدليات له رسولا منهم يكون كل كلما كان رسول منهم كلما كان الانقياد احض هذا الاصل لان لو, لو لو لم يكن منهم لولا جاءنا رسول منا نعرفه ويعرفنا ونعرف اخلاقه ونعرف عائلته ونعرف نسبه ونعرف كذا نعم ادعو عليهم اياتك نضرا وحضرا وتحقيق وويعذبهم كتابا ويزنهم نعم نعم وينجيه على الاعمال الصالحه والاباده من الأعمال التي لا يمكن نفسها وهذه في هذه الآية. عليهم آياتك ويعلم كتابه وحكمته ويذكيه هذه أصول التربية ثلاثة الذي ينبغي أن يقوم الإنسان عليها وأن تربى الأمة عليها هذا وهذا في الدعاه هذا والغاية من هذه الدعوه ومن صال غسل وإنزال الكتب هذه الغاية علم كلاوة علم وفهم وبصيره ثم تزكيه وانتشار للناس من واقع الجاهلية اللي يعيشون فيه لواقع الإسلام فهذه اتباع وتزكيه وتصفية حتى يحصل النجاة نعم ولذا إذا ما بدل العلم على التزكيه إذا ما بدلت الدعو على التزكية فليس بدعوة صحيح أبدا زي علماء الكلام كلام في طويل لكن لا فإذا تفيه ولا فمرة فيه. لا تمرت في أدوك نما تشكيك وشكوك تخضح في القلب، لا تشعر بأنها تزكي قلبك أو تغير واقعك إنك همت العزيز أيضا لجنوب لكل شيء الذي لا يمتع على قوته شيء الحكيم الذي يضع على شيئا موضعها بإذناتك وإذناتك تبع فيه المال بخصوص نتذكر ان بعضهم الله هذا الرسول الكريم الذي وحى الله به في ليلته المباركه عليه الصلاه والسلام فكان برنامجا نصلك الى رحمه للعالمين دعوه النبي رحم الله بها وسلم انسا وجنا حيوانات ونباتات، كانها دعوه صالح للخلق جميعا ولانه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسله بعد رسالته فكانت رسالته مستوعبه أحوال الناس جميعي جميع الأعفار مع الحيوان حتى الحيوان أخذ قصدا من رحمة السلامة ومن دعوة صلى الله عليه وسلم من فجع هذه دولتها الحديث عند البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يرقص من فجع هذه دولتها رض وردها إليه رض وردها إليه عاقس النبي شل معها صلى الله عليه وسلم الطير شك إليه الجمل فدع صاحبه الله عليه وسلم حرق النبات ما يجوز هذا كله وجد في شريعته والحمد لله فجاءت رحمة للعالمين رحمة للجن بدعوتهم الى طريق خير رحمه بالانس كافه ولهذا كم يقصر هذا الكون بتخلفه عن الاسلام وعن الانقياد له كم يغفر؟ كم تخسر هذه الدول الان دول الغرب ولا النصارى ولا اليهود بالتخلف عن هذا اداب الاسلام اخلاق الاسلام منهج الاسلام سلما وحربا تخيلوا <لو> ان <أننا> الناس <أطبقوه> تخيلوا ان الناس صاروا عليه وري هذا قال فرسلا الله واعده الله من هذا من قال تعالى On est dans les deux ans. On est